Ya hala maabbas hna ya hala ya hala maabbas hna ya hala sabbnama asra' al-darjale ya فخاره جو ماهايشي للغواش ما فخاره وعن بطولة تاسع كربلاء يا هلا بعباس تتحمل وبعن زين علم الحزم بيهتم عاد الحرم يتنشفن بيهتم عاد الحرم يتنشفن أسد حيدر والعسد خلفه أسد وهشكوني سين الناس وينال عيونها تجادح شرر وما لو نرايت عروف افعال القوم مره روح للطف ونشيد عن يهمار سوى مايل علقوم من الدم حمر سوى مايل علقوم من الدم حمر لمن حسيت بعفش قلب العايله يا اهل ابو يا اهل